يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود فأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنبار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 وَمَا وما ذا تضم غير أَخْذُ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرا وهي ظالمه ان اخذه أليم شديد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 يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقج وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا